الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمقتلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله داب الغفل الغفل هو أرض الشيء بالقهر والقوة وليس هناك خلاف كبير بين حقيقة الله في اللغة وحقيقته في الاسطلاح وقد عرفه المنصنف رحمه الله بالاستيباع على مال الغيب على حق الغيب بطهراً بدون وجه حق وهذا النور من المعاملات يقع بين الناس في سائل الأزمنة والأنفنة ابتل الله عز وجل من ماشى بعضهم لبعض وجعل هذا البلاء شكمه وجعلنا بعضهم لبعض حكمة تصبرون اللهم حكمته ابتل العبادة بعضهم لبعض ابتل الضعيفة بالقوي وابتل القوية بالضعيف اختبارا لعباده وابتلاء لهم فيما يعملون فمن شكمة الله سبحانه وتعالى أنه ابتلاهم بهذا لكي يعظم الأجر بالمبتلى فيما أصب عليه وكذلك يؤاخذ الغاصب في جنايته وضمه لأخيه وأخذه لماله بدون شرط باب العصب بابه مهما جدا والعلماء رحمهم الله اعتنوا بديان أشكاله في كتب الحديث وكتب الفقر ولذلك أفردوه بباب مستقل لتعظيم المشأنه وبياناً لمفائله وأحكامه تقول رحمه الله باب الغصر أي في هذا الموضع سأضين لك جلة من المفائل والأحكام المتعلقة بالاعتداء على أموال الناس وأخذها بالقهر والقوة دون وجود مبذر شرعي لذلك الأخذ وقد حرم الله عز وجل الغصر حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام وانعقد إجماع الإنّا على تحرين هذا الكعب وأنه كبيرة من كبائر الجنوب التي توجب صخة الله وغضبه عن الأبد وعياذ بالله وتوجب عقوبة الدنيا والآخرة قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بيأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم للباطل إلا أن تكون تجارة أنت راب منكم ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله حضرها على المسل أن يأكل مال أخيه المسلم بالباطل والغطل أكل للأموال بالباطل لأن الباطل هو الذي لا وجه للحق فيه فكل من اعتدى على أرض أخيه أو ماله أيا انسان ذلك المال بدون مجه حق فقد و وإذا أخذه على سبيب الطهر والغلبة كما سيأتنه فيدخل في عموم الآية من أنه أكل للمال بالباطل وَأَمَّ الصِّنَّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ عَظَّمَ أَمْرَ الْغَصْرِ ومن أطلق الشواهد على ذلك أنه جاء عنه وحدث عن حديثان بظلان على عظم الاعتباء على أموال الناس سواء كان ذلك بالغصر أو غيره أحدهما عام والثاني خاص أما حديث العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في حجة الوداء وكان خطبته عليه الصلاة والسلام لأمته في ذلك الموقف وذلك اليوم قال في أول الخطبة أيها الناس اتنعوا قولي فإني لا أدري لعني لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا فتصوروا هذه الخلم والجملة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع الناس ويريد أن يقول كلاماً ينبههم على أنه قد يكون آخر الكلام وأنه وفية عظيمة فمعنى أنه قد بلغ من الأهمية الغائمة أو فكان أول ما به خطبة علي الصغاف والسلام بعد أن قال هذه الكلمات العظيمة التي خشأت لها قلوب الصحابة وأحس الصحابة أنهم يودعونه وأنه آخر العهد به عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي ما وقف دعنه عليه الصلاة والسلام وما عشى دعنه إلا قليلا قال عليه الصلاة والسلام إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فعظم التحليم للناب للدم والمال والعبد فما أعظم حق المسلم عند الله عز وجل حيث حرم مانه ودمه بعرضه فكل انتهاء لهذه المحارة الثلاثة فإنه عسيان لله ورسوله وانتيان لهذه الوصية إذا سفك دم أخيه المسلم أو انتهك عرضه ولو بلمدة ولو بذيذة فلان فيه فقد ضيح وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي لما قالها عليه الصلاة في ذلك الموقف أشهد الله جل جلاله على أنه ظلغ رشالته وأدى أمانه إن دنائكم إن بأسلوب التوكيد إن ثم قال دنائكم جعلت دنائكم جل واحد وأموالكم على مال أخيكم المسلم كأنه يعتدى على مالك والذي يرسد من أخيك فيرسد في منك وجعل الأعراف والأنوام بمنذلك الدماء فكما أنه لا يجب أن تتشك بأن أخيك المسلم لا يجب أن تغتالك ولا يجب أن تحتقره ولا يجب أن تنسب هذا الأرض لأخيك المسلم بأن المجيحات فالغصب اعتداء على الأنوار ومن أكثر أنواع على اعتداء الغصب لأن الغصب في جنوان من القهر والقهر فيه إذنان والعبد قد يختاغ الموت على أن يعيش ذبيبه ولذلك من الناس من إذا غصب حقه مات من الكمد والألم ونربما أصابه المرض نسيء فطاش عنه أطله فعجب عن غشله بسبب ما يجده من بلده وقهره ولذلك ابتعاد صلى الله عليه وسلم عنه وقال أعوذ بك من قهر الرجال فالقهر أمره العظيم فالسارس إذا سرق بالليل أو سرق خفية أخذ المال وذهب ولكن الغاصل أن يأتي واستعلاء وإستعلائه وإجباره ويسرب عند إنسان أخذ ماله فيأخذ ماله ويستمتع بالمال والمقصوب منه يرى ماله يؤكل بدون حق فهذا من أبلغنا يكون من الأذية والإضرار وانتهاق حق المسلم وغياعه ما أنجب الله عز وجل له من فقه كذلك أيضا طبح عليه الصلاة في الحديث الصحيح لتعظيم أنر الغصر وقال عليه الصلاة والسلام من ظلم قين بشد من الأرض طوقه يوم القيامة من سبح أراضيه وهذا حديث الصحيح يقول الغناء فيه جملة من المسائل أولها أنه يدل على فحرين الغصر لأن القاعدة الأسود أنم فعلا إذا ترتبت عليه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو فيهما معنى أو جاء فيه وصف مشعر بالذنب دل على حرمته وعدم جماله فهذا الحديث يدل على حرمة الغب وهذا نحن الإنسلام ثانيا أنه يدل على أنه كبير من كبائل الذنوب لأن القاعدة كبيرة كل ذنب سناه الله ورسوله كبيرا أو ترعد عليه بعقوبة في الزنة أو عقوبة في الآخرة أو فيهن معنى وهذا قد رأد الله عز وجل عليه لأنه طبق صاحبه من سجع أراضينا يوم القيامة قال بعض العلماء أن يطبق يوم القيامة من سجع أراضينا على الحقيقة والله على كل شيء قدير قال ينبدو عنقه والعياذ بالله حتى يسعى القدر الذي اغتصده من مال أخيه ويطلق من سبع أراضي على حقه والله هاي يعدده شيء فظرف الكاهر ظرفه في في نار إذا عدده في نار جهنم مثل أحد يوم القيام وجد الأحد مرعاه لا يصل عن أربعة كم تران هذا الظرف فقط ويقول عليه الصلاة والسلام إن مقعد الكاهر كما صحيح مقعده في نار جهنم فما بين النبينا وبيت المقبل الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سيطوق على شقيعة وهذا الذي لنؤمن به أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان عربي مبين أنه إذا ظلم أخاه المسلم قيد الشبر أنه يطوق يوم قلامة المسرش عربي أن في ذلك الله عز وجل لا يعجزه شيء وكذلك أيضا أجمعا إلى ما أخيانه الله على أنه لا يجيز الرصل سواء كان ذلك في العقارات أو كان في المنقولات فأن الواجب على المسلم أن يحفظ لأخيه المسلم حقوقه وأن لا يعتذي على تلك الحقوق ولا يعين على الاعتداء عليها وتحريم الله حسى وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام للأصل لما فيه من الظلم والظلم من أعظم السبائد قال تعالى الشديد القدسي يا عبادي إِنِّي حرَّمْتُ الظُّنَّ على نَسْيُّ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمَا فالأرض يعظم فيها الحساب ليكبر فيها الشرط إذ انتشر فيها الظن والله ينسك القطر من الثناء وينحق الظركة في الأرض إذا خذرت مظالم العباد وبالأخص كما ذكرنا في النسائل الغص فإما الغص يطبع أواطر الأخور ويشتك الناس شيعا وأحزابا ويدعى الناس ما تثق لذعبها ويدعى الحميلة الدين تقتل في القلوب وتقطع حينما يرى المسلم يؤكل ناله وينتهى في عربه ولا يغار عليه ولا يحقظ له ذلك المال ولا يحقظ له ذلك الحب ولذلك أجمع الغلماء رحمه الله على أن الواجد على المسلم أن يبتعد عنه وأن لا يعين عليه فقد يعين الإنسان على الوصف بكلمة تخرج من فن ونربنا بإشارة فالواجب للإنسان أن يتقي هذا الكبيراً عظيماً وأن يخاف الله سبحانه وتعالى فيها والعلماء ذكروا مسائل الغصف في النوجود فيعتني الفقهاء رحمه الله ببيان حقيقة الغصف وبما يكون الغصف فذلك أيضاً يعتني الفقهاء رحمه الله ببيان موادع الغصف وفي أي شيء يكون ثالثاً يعتني العلماء ببيان الآثار المتركبة على ورسل فإن الله لما حرم الغطر حرما أوذب لهذا الذنب تكثيراً يكون برد العين مغصوبة سواء كانت زائدة أو كانت ناقصة أو كانت كما هي فإن كانت كما هي فلا إشكال ويجب ضمان أجرتها إذا حدثها وإذا كانت ناقصة يجب عليه الضمان النقص وإذا كانت زائدة ردها مع الزيادة سواء كانت الزيادة متفصلة أو كانت متفصلة ثم يتكلم العلماء على مسألة التصرف في المرصور فلو أنهم تصرف فيه حتى غير شكله وغير هيئته فأنقص أو الصعب الننافع أو تصرف فيه فتغيرت بعض الننافع وعوض عنها بالننافع أخر كل هذه المسائل يعتم للعلماء وحمهم الله ببيانه وهذا من تمال الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية من سمول منهجها وكمال أحكامها وتشريعاتها أنها لا تقف عند تحليل الشيء بل تبين خرمة الشيء والآثار المترتبة على تلك الخرمة ولم نقف قضاء الإسلام يوم من الأيام عاجبا أمام مشكلة او قضية سواء تعلق في الوصوبات لآثارها أو بغيرها فالعلماء يتحدثون عن هذه المسائل لأنها تبعال وآثار مترتبة على الوصوبات وهذا هو الذي سيعتر من النسلم رحمه الله ببيانه وتختلف المتون الفقية ما بين مطوم ومختصر ولعل الإقالة والاختصار لها سبب لأن الفقيه قد يكون يرى شكماً تتركب عليه آثار وقد لا نرى ذلك الشكم فلا تتركب الآثار فالذي يرى الآثار الذي يرى الشكم يفصل في آثار فمثلا إذا المقصود تبنى زيادته ولا يفصل فلا كانت الزيادة المتصلة أو منفصلة فحين إذن على دنع كل من الزيادات لكن قال لا يضمع الزيادة المنفصلة ويفصل بين الزيادة المتصلة والمنفصلة الفرق بين, نماء بين منافع الزياده بين ضمان منافع الزياده انما المقصود نفسي ومنافع الزياده في فحين اذا لا تكون هناك مسائل ولا تكون هناك احكام تحتاج الى تفصيل لان مذهب الفقيه عند هذا الحد ونصن رحمه الله الشافعي والحنادله رحمه الله توسعوا في, في مسائل الضمان فتوسعوا في مسائل الضمان وما من الوصبات ونصنف عقد واضحا الموضع الاول بين في المسائل التي تقدمت في الموضع الثاني بين في كيفية ضمان الربح وهو الفصل الثاني و بين في حدود الضمان وشدة الضمان واختلاف المقصود بغيره الى غير ذلك من المسائل التي بينها رحمه الله برحمته الواسعه وجزاءه واخوانه من العلماء والائمه ثبتا وخرا خير ما جزى عن علمه وعنهienne New Hamid صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله هذه وهو الاستيذاء على حق غيره بغير حق من عطار ومنبول قال رحمه الله وهو الاستيذاء على حق الغير الاستيذاء يكون على شرطين الاستيذاء الحقيقي كان يعطي ويدخل على داره ويخرجه من الدار ويتمكن من الدار من نفس الرقبة ومن نفس العين فهذا اكتلاء الحقيقي لا يستطيع طاحب الدار أن يدخلها ولا يستطيع أن ينتفع بمنافعها فهذا اكتلاء الحقيقي جاء إلى سيارته فأخذ انفتاحها ثم حالة بينه وبينها فحينئذ يكون الاكتلاء حقيقي لأنه حالة بينه وبين العين كوننا هذه ويقوم الاستدلاء فكريا يكون مثلا يقول تقول له لا تدخل داري ولا تركن سيارتك فاذا خذتها معك انت أو سافعل بك فهدده ومنع فحين اذا لم يتولى عليها لكنه حال بينه وبين منافئها والافتراق بها فهذا ايضا من الرق ومن الأذية والاداره سواء كان الاصطلاء حقيقيا أو كان الحقيقيا بالإحالة بين الإنسان وبين الشيء مهى أن العين في الشورة الثانية والاستلاء الحكمي تكون العين تحت مالكيا ما في الوجودة وعدمه على حد سواك حينما يقولوا إذا دخلت دارة أفعل بك وأفعل فوجود الدار وعدمه على حد سواك وإذا قالوا إذا ركبت سيارتك لهدت على سيارتك وانتبعت بسيارتك في فإنني سأفعل بطراءها فالسيارة وجودها عدمها بنسبة له على حد سواء فهذا يعتبر ويجبنا اصطلاء على حق الغيب فخرج باستلاء على المباحث التي لا حق لأحد في فيها كأن يأتي منها إلى العشر والكلام فيستولي عليه بشياجة هذا ليس بغفظ على حق الغيب بطهران أي يستولي على سبيل الطهر والقوة والغالدة وبناء على ذلك خرج الاستيلاء خفية كالسرقة في الثالث والمختلف والعياذ بالله يستولي على ما غيره خفية وهنا يفرق بين الثالث وبين الغاصل أن الغاصل يكون علاما وجهارا ولكن الثالث يكون خفيا فلا يسمى الغطر تريقتاً ما يقول شخص لو جاء شخص إلى آخر وأخذ منه سيارته قهراً أمام عينيه وهو يعلم أنه لا الذي أخذه ما يقال سرقاً مني سيارته لأن السرقة تكون خبيراً ولكنه يقال على القرص صدى وغطبه حقاً على سبيل القهر ويقول ذلك طبعاً القهر إما بالتهديد منذ القوة والفعل والنسبة الضر كل بني هذه الصور جميع هذه الصور كلها تعتبر من صور القهر والغصب وقوله بغير حق خرد الاستيلاء على مال الغير وحق الغير بحقه كما لو ان القاضي امر ببيع مال المفلس لسداد الديون فانه قد سُلي على حين تؤخذ اموال المظلوم كما تقدمنا معنا باب التغليس حين تؤخذ اموال المظلوم تؤخذ بقوه من شاء أو أبه وتباع للتبادي ديونه لأن ذنته مشعورة لحق الغيب فحينما أخذنا مال المفرس أخذناه بحق ولم نأخذه ظننا وبناء على ذلك يكون هذا غير داخل في الغفل صحيح أنه أخذ بالقوة وأخذ بالطهر لكنه بوجه حق وعلى هذا لا يطبق عليه الغفل وهذا التعريف الحقيقة من أجل عن التعريف التي ذكرها العلماء رحمه الله في تعريف الغصف وقوله من عقار ومنقول أو من المنقول منقول هو من بيانية وعقار يعني الغصف يدخل في العقارات ويدخل في المنقولات وقد بينا معنى العقار بناء المنقول فغصب العقار من أمثلة أن يغصب بيته أو يغصب أرضه ولو كان قيد الشبر لو أخذ قيد شرع فقط من أرض فقط غصبه ومثال الغصب للمنطولات كأن يغفر سيارته أو يغفر قلمه أو ساعته أو ثوبه كل ذلك من غصب المنطولات قال رحمه الله وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر جمين رزهما هذه مسألة متعلقة بالتعريف وهو يقول الاستيلاء على حق الغيب لا بد كل يكون الشيء. عندنا غافل وعندنا مغسوب منه وعندنا شيء مغسوب هذا الشيء المغسوب يشترق فيه أن تكون له حرمة وأن تكون له قيمة فإذا كانت له قيمة كالسوب والدافة والأرض وله حرمة شرعا, شرعاً. حرمة شرعا فإذا لم تكن له الحرمة لدى أن يغسب خمرا الحمر لا حرمة له شرب ولا قيمة فلا نقول أنه غصب لكن يفصل بين من يجوز له أن يشرب الحمر رضيما من لا يجوز له شرب الخمر فالذني الذنيون من أهل ستاة يجوز لهم شرب الخمر ومباح في ذلك فهو بالنسبه لهم هو له رمال وله قيمه في دين لكن ليس له قيمه عندنا نحن. وليس له حرمه الميت لو انه غطى ميته فالميته لا قيمه لها ولا حرمه لها صحيح قلنا ان هذا غصب لكن في مساله فقال رحمه الله يعني المسله وان غطى كلب ان غطى كلب كان يجب يقتله الكلب فهو مخلوق ما أدنى الشرع باقتناء هو مال من أدنى الشرع باقتناء أدنى الشرع باقتناء كلب الطيب والحر وأدنى كلب الزرع الذي هو الحر لكل شراكة وكلب الماشية لكل شراكتها أيضا وكلب الطيب لأن الله أحل لنا أكل الطيب الكلاف وما علمتني من جوارح المكندين هذه هذه ثلاثه الانواع من الثياب تسمى الملايبه اقترا واذن الشرع باقتنائها لمن يقتنيها لواحد من هذه الثلاثه يقتنيها للصيد تقتنيها لحراسه المزرعه يقتنيها لحراسه ماشيين ما عدا ذلك لا ليس له قيمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكل وقال كما في حديث الصحيحين سنن الكذب ونهى عن سنن الكذب ما الصحيحين حديث عقبه من الهام البدري يقول معنا وفي حديث ابي هريره عن سنن الكذب والنق قال زجر الذي سرى معنا وفي حديث النعباس سنن ان جاء او يريد اخذ ما لي يعني اخذ نار الكذب خلى كسته تراب فاذا الكذب له قيمة. فلو انه غصب الكذب ننظر في إن كان مضيّد ثلاثة فإن هذا الخلب يعتبر لا قيمة له ولا يتقق على ما أخذه أنه غاضب لكن لو أنه أخذ خلباً مقتناء نقول هناك مسألة ثانية في الغفل إذ أكلت الخلب وقضى عليه وأهلك لا نوجد عليه الضمان لأنه لا قيمة للخلب وإن كان الكلب موجودا نقول يجب عليك رد الكلب لمن أجن له شرعا باقتنائه فنرخص بقدر ما رخص الشرع فالذي يرسل الكلب له حالة إما أن يكون الكلب إما أجن باقتنائه فحينئذ يجب عليه رده إن كان موجودا ولا ضمان عليه المعتنى وإن كان الكلب غير معلوم باتخاذك فتخصير عن الكلب جاء شخص خوضي لشخصاً يعد بالكلب وأخذ الكلب ثم أتلقه كما لو كان مأموراً بقتله فقتل الكلب فنقول له لا يجب عليك الضمان ولو كان الكلب حياً لا يجب عليك الضمان لأنه لو قلنا إنه يرد فإن هذا الشخص الذي يقتل الكلب على وجهه غير مأذن به شرعاً متعاطاً للحرام وغير مأذن له باتخابه فنأخذ الكلب وقلنا له ردة أعانى عن الإسم العدوان فنقول لا يجب الرسل إن كان الخلف غير معدون بالاتخاذ لكن إن كان معدون بالاتخاذ وجب رسل فإن أثبته لا ضمان عليه لكن يبقى السؤال أن خلف الصيف يعلم وربما كان أثناء تعليم تحمل من طريف التعليم وربما استأجر شخصا من حجر أن يعلم الخلف فهذه يزمن ذلك اولى لنا ان نوصي عند علماء عدم الضمان ويقوم القاضي بتاديب الشخص الذي اخذ فيكون الضمان هنا للتاديب ويكون دفع القيمه إدارة للمصلحه فقال هذا المصلحه وقد علما قلبه حصلت له المصلحه تبعد ذلك الضمان لا يبون لان ليس هذا من جنسه وهنا قون يقول يجب عليه ضمان اجره التعليم يظن لهم اجره التعليم كله لانه هو عليه لمصلحه ما ذوهم بها شرعا ذوهم بها شرعا فيجب عليه ضمانها اذا بالنسبه للكنس في التصير على الوجب لما كمان ان كان مما اجذن اقتنائه وجب رده للانسان حيا ولا ضمان على من اجله وان كان غير معذور باتخاذه نقول لا يجب عليه رده ولا يجب عليه الضمان الاكثر الخمر الديني او خمر بالمنين أي إن أخذ خمر بالنين وجد عليه قد إن كانت الخمر موجوداً ولا يجب عليه الضمان إن أكلفها لأن الخمر لا قيمة لها وقد تبثت الصحيحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جاذر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام في الغد من فتح مكة وأخذ بحلقة الباب هنا في رواية السير وقال عليه الصلاة والسلام بخطبة الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت with the فقد of بيع resolution فَقَالْ حِرَّمَ بِيعَ الْخَمرُ فَأَفْتَطَ طِيمَةُ الْخَمرُ ودمل على أن حكم الشرع عاني التخولع في حكم الله ورسول عليه الصلاة وفي ح должesi صلى الله عليه وسلم кас pins كان صديق الله كان في مجاهلية مما فتح عليه الصلاة الإسلامه الطائف ك teachings صديق في مجاهلية وأعطاه المنزادتين من خمر هدية له على فتش فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل إن أنا ألمت أن الله حرمها كان يظن أن الخمر مباحث فقال أنا ألمت فقام رجلي ستاره يعني ستاره صاحب المنزادتين قال عليه الصلاة والسلام بيما سارته قال أمرته أن نبيعها فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأسقط المالي عن الخمر وقال على أن الخمر لا قنة لا فلو الخمر نقول لا يضمن قنة الخمر سواء الخمر جمي أو غير يقول قائل طيب الزمي مأدون له بالخمر وماله كمال المسلم بشكل عند الزمي قال شريطة أن لا ينشد وإذا أظهر هو أخذها من المسلم فحيئي من فوة أنا فيه ضمان حقه ناس ولا يغرج جلد غيثني ولا يرد جلد الميتة هنا يرد لكن بالنسبة لجلد الميتة طبعاً الميتة فيها جانبان بالنسبة للميتة من غير الجلد ومتفق على تحليلها وعدم الانتفاع بها إن إلا الشعر في الشلاب دائماً رحمه الله أما بالنسبة للجلد فقد تتقدم معنا بكثاب القهارة أن ننزل فيه مذهبان جلد الميتة جمهور العلماء على أن جلد الميتة لو أخذته ودبغته أنه طاهد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب زبغ فقطه ومر على ميتة فقال هل لا انتفعتم بإهابها قال يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حظم أكلها فدل على أن التحليم اختصت بالأكل وأنه لا يشهم الانتفاع بالجلد فهنا جلد الميتة عند الحنابلة وهو أقول الثاني في المسألة أنه لا يجيد الانفتاع بجد الميتة وأن بجد الميتة لا يقور بانفتارها وستدلوا بحبيث عبد الله من عثيم الجوهن رضي الله رحمه الله لأنه من التابعين قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياخ من جهينة قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتجعوا من الميتة بإهاب ولا عصر فقال ألا تنتجعوا بالميتة بإهاب لغنب ولا عصر فدل على أن جدا الميت لا يطلب الضبع ولكن الحديث الأول أفح من هذا الحديث والحديث الثاني مطلب مكناداً ومطلب مكناً والعمل على عدم شبوته وبناء على ذلك نقول إن جدا الميت يجب ربه إذا كان جلد الميت من ننكل دبعه ومما أُدرى لدبعه من جهيمة الأنعام ما تشكنا على الفصيل الذي اتقبلناه الصغارة فإنه يجب ضمانه ويكون طاهر بالدباب يضمن فيه ويضمن من اسلفه الى قومه اثنان واتلاف الثلاثه هدر واتلاف الثلاثه هدر. من أتلف الخمر من اسلف الميتة من اسلف الكلب واتلاف الثلاثه هدر ففرق بين الضرس وبين الاتلاف فيرد الاظلين وهما الكلب لمن يقتني على وجه ما به شرعا والخمر للزني يعني يوجود الإذن الشرعي هذا في الرد وقلنا هنا جانبا الرد ضد ضمان بالنسبة يجد إذا كان مقدورا به مثل الخلف للطيف أو الحرب أو الناشية والنسبة للخمر للزني يعني مقدورا به شرعا وأما بالنسبة للإكلاف لو أكلاف فنضماناً سواء أكلاف خمر أو أكلاف كلباً على التفصيل الذي أكبرنا او أكلاف بالذنيف لكن كل ذنيف جيد تفصيل لأن المصنف رحمه الله درج على مرد الحنابلة في هذه المثلة قال رحمه الله تعالى وإن على شق لم يضمن وإن استعمله فرها أو حبثه فعليه عجرته قال رحمه الله وإن الثولى على فتن لم يضمن أشد الحقيقة أن أذكر الإخوان تميئا لأمر مهم لابد من نرناية به خاصة في هذه الأيام وهو ما أصاب الإخوان الألبان في كسوه وهم الآن في أشدة حاجة إلى معرونة إخوان المسلمين والوقوف نعم فإن الله جمع بإسلام بين المسلمين وألف بين أرواحهم ودعا لهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عظم تداعى سائر وانجسد بالسهر وشمى ومن كمل إيمانه وكمل إسلامه كان مع أخيه كالجسد الواحد يتألم بآلامه ويصح يا صاحب وإن لا ليأرض ويتألم وهو في مشرك الأرض لأخيه في مغربها لأن أخوة الإسلام أعج من أخوة النسب وأعج كل أخوة وإن الله يرضى عن المسلم الذي تدمع العين ويتقرح قلبه لإخوانه المسلمين لأن هذا الألم وهذا الحزن يدل على تمال الإيمان ويدل على الرحمة التي أودعها الله في القلوب ومن الرحم ومن الرحمة أخاه المسجد رحمه الله في الأنية والآخرة فالواجب علينا أن نتفكر وأن ننظر في أحوال إحوالنا وأن نشف بالنسؤولية والواجب الذي يخفف مغنينا ديننا ويفرضوا عليه علينا أثناءنا أن يشث المسلم إما عصاب إخوانه من هذه الأدية وهذا الابتهاب والظلم والعسف والجور الذي ضيئ فيه حقوقه وانتذك فيه أعراضه وسذك فيه دماؤه ولا حول ولا قوة إلا لله العظيم الواقب على المسلم المسلم أن نبدل كل ما يستطيع لكل ما تعني هذه الجنة من معاري لمصرة إخوانه المسلمين وهذا أمر محجم يجب علينا إسلامنا وديننا أن نرى هؤلاء المسلمين يشردون ويقفلون وما نقوم منه إلا الإسلام والله للأرض ولا المال ولا النسب ليس هناك إلا الإسراء والمسلم العاقر أنواعي يدرك هذا الحقيق ليس هناك أي أمر يؤذون من أجله إلا الدين وما نقموا منهم إلا الإيمان بالله أسى وجد في تلك البقعة التي طلّى أن فيها المسلم حنق أعزاء الله شتّت الله شنّهم وبرّق جمعهم وجعل بأسهم بينهم وكيف يكون الإسلام في عطر تلك الدار التي قبل أن يجبسها ويبقى هذه الضرور وهذا الرجل من الزمن وهذه الأمة تفتخر بإسلام متمسكة لدين تفش أنها مرتبطة بكم بالدين مرتبطة بأحد شيء وهي اليوم فقط محتاجة في أنص الحاجة إلى رحمة ربها أولا وقبل كل شيء الله رحمه إخوان المسلمين إخوانهم الله الله إخوانهم يا مسلمين وعلى قلاب العلم وعلى الأئمة والخطبة بهذا الأمر لا يدوث بلاء المسلمين ومن خذل أخاهم خذره الله في الجمعة والأسر والمصائب والنطم يصل على المسلمين إذا خذل جعبهم بأمر والله يرفع الدلاء عن المسلمين إذا كانوا متراحلين متعاطفين يعطف بعضهم عنها فقط ما يجده يسنج كان بعضا إلى ما يمرض إذا سمع مكارفة نذرت عن مسلم في سبيل من الأرض وكان بعضهم ربما يمرض حتى يُعاد لمن يجد من الشجع والأسى والفذل والإحلام الدهور والضعف الله يعلم أننا تستكمل بقروبنا من الثقر والله جل جلال وخير ما تنصرون به إخوانكم أولا وقبل كل شيء إلا تنسوهم من طالح الجعال فإن الدعاء حد المثيل ولا يفرهن الإنسان لدعوة فلعل الله أن يجعل لك دعوة ففتح لها أبواب السماء يكتب لك أجوة فأنت الله ما اللهم رحم بأسهم واجبر من وكسب الله لك كل ما يكون من هذه الدعوة فتكون معاً بالدعاء في سجوبي بين الأذانة الإقامة في الأسحار ادعو لي أخوانكم تصور أن هذه المرأة المنكوبة المكلومة المفجوعة المفجوعة, المفجوعة أنها أم للإنسان أو أنها أخت أو أنها دم ماذا يكون حامل الإنسان؟ أعني أليس بمن عزينهم الإشلام؟ أليس هناك مشيجة أعز وأعظم من مشيجة النساء؟ لو أن الإنسان من في القضابة أصابه عشر ما أخاره التقبح قلبه وشعرت الأساء والشجر والشجر ففيف بإخوانكم الله والإنسان الله, الله ألا لإنه القطباء وطلاب العلم أن يجه الناس وأن يذكروهم وأن يعيضوهم بهذه الحقوق ومن نصر المسلمين نصره الله في الدنيا والآخر وليس هنا أعز أن نعكز بديننا وأن نشعر أن بيننا وبين إخواننا حقا عظيما يحكم علينا الوقوف في جوارهم وهذه هي آسة والمؤسسات الخيرية أسأل الله العظيم أن نمدهم بأوله وتلثيقه وتفديله وأنه مصطواه والرشد قد فتحت ذراعيها بالمعونة المساعدة قد تزور إنساناً غنياً تقول عنده كلمة تأمره فيها بنصرة أول أبو عفاء يكتب الله لك بها رضاه إلى المسرطة إن العبد ليتخلم بالكلمة من رضوان إله ما يرقي لها ذا الله له بها لباق إلى المسرطة تأتي إليه تذكر بها أول أبو والله سبحانه وتعالى جعل أبواب الجنة خاصة في الكربات قد تكون الكربات سبباً في تكون الجنة فكم من متكلم مثل هذه الخوالد من نكبات اكتب الله له رضاه بكلمات وكم من كلمات الحرقة في القلوب فكفكف الدموع اليتامة وجبر القلوب السكالة فكتب الله عز وجل بها متاقل الحسنان فالله الله احتسب العدو عند الله سبحانه وتعالى فكم المساعدة بالمام لكل ما يستطيع الإنسان تجد علينا مصرقهم ومعونتهم بكل ما تعليه هذه الكلمة فالمسلم أخ المسلم ونصوف كتابة سنة واضحة جديدة هذا الأمر وذلك علينا أن نستشعر هذا الأمر وأصحب الله العزيز قبل عصر كليم بأسمائه الفسنة وقضحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استنصر وأنه ربع يده وقديه وكفه إلى الله مستويه ومستنصره اللهم إنا نسألك لأسمائك الفسنة وصفاتك الغلا اللهم إنا نسألك أن تجعل لإحواننا في وفي في كل مكان من كل هم من فرق اللهم دعنا هم من كل هم من فرق ومن كل رئيس مخرجة ومن كل بلاء عافية اللهم ثبت أقدامه اللهم حبت أقدامه وثبت شهامه وصود آراءه اللهم اعطف قلوب عبادك عليه يا حي يا قيوم اللهم تبر كسرهم وارحم ضعفهم وفرد عنا وعنهم يا اللهم أن نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أن أن تدمر الكافرين وما أعانم اللهم شكك شبه اللهم فرجك جمعه اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم احيهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم أفغاذا منهم أحدا اللهم اجعل أحد. بأسهم بينهم وسلم المسلمين من شعوره يحلي يا قيوف يحلي يا قيوف يا حي يا قيوب إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيْءٍ وَبِالْإِجَابَةِ كبير الله وسلم وضارك على نبيه وعنه وسلم أكسابكم الله صديقة الشيخ وضارك فيكم ونفعنا بعلمه صديقة الشيخ يقول الزائم إذا بنيت العبادة على حيب مقصوب خلق فشل فمن على أرض مقصوبة أو توضع دماء مقصوب أو حكى دماء مقصوب سابق نور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والمعلا لماذا بعد هذه المسألة الخلافية بين العلماء رحمه الله من صلى على أرض المرسوبة أو دار المرسوبة فهل تشهر صلاة وأولاق أولان مشوران للعلماء جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة وأنه آثم من دلغطان. وذنب بعض العلماء إلى أن الصلاة باطلة والصحيح ينهج الجنبور لأن النهي لا يكثر من فساد المنهي عن إلا إذا رجع إلى ذاته وذات الصلاة مأمور بها وليس بمنهي عنها شرعا وبناء على ذلك فإننا نقول تفش صلاته بنفق الصنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح من ذكر أركان الصلاة في حديث النسيء الصلاة هو قال إذا فعلت هذا فقط تمت صلاته فنحن نحكم بصحة الصلاة وتنامها لتوحر أركانها وشراحة صحتها وأما بالنسبة للغصب لأننا نقول هو عاصم لغصبه وصلاته صحيحة وتبرأ ذنته وهكذا لو حج الزمان المرصوب فإن حجه صحيح ولكن يجب عليه يجب عليه بالنسبة للهدي الضمان لأن الهدي يختلف عن مفألتنا فإن الهدي راجع منه إلى ذاته وبناء ذلك يختلف الهدي في حد إذا كان متنفعا أو قادما وكان الهدي مغصوما أما لو أنه سافر وما له فركب سيارة أو ارتبق نجل دارا فهناك فرق بين فعل العبادة ودين ذاك الشيء منهي عنه وبناء عليه فإن حده صحيح هل يتقبل الله عز وجل حجاً للمان الحرام إلا حجثت بمان لفتة لكه فما حجثت ولكن حجث العير لا يقبل الله إلا قبل الطالحة ما كل من حج بيت الله مغروره لو حج الإنسان لأتعام ولن يتقبل الله عز وجل من حج هي الفائدة يتعب راحرة ونفسه فالمان المغصوب يوجد عدم قبول الحج ما صلى الله عليه وسلم وهذا أمر حريف، فالحج صحيح ونقول أجزاء تلك الحج في الإسلام وذلك لا تقبل الحج إلا إذا كانت المال الشلال ثم قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وبالحديث الصحيح على رسول صل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والله فهلا آمم فضيلة في الشيخ هل للأرض أن يأخذ من مال ابنه بغير إذن وأنه مهما فعل بمال ابنه فإنه لا يكتبر ضاقداً أثابت من الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خبت الله وعلى آله وصحبه ومن الله إن أبعث فجاء من الإخبار في مؤسطة الحرمون الخليلية إن صناديق التبرع في باب المسيط احتشدوا يا إخوان في هذا الأمر وأسألوا الله العبيل أن يتقبل أمنهم منكم وتحرسون على هذا الخير وتوصون إحوانكم كما بكرنا والنسبة للمؤسسة الحرمين لها فروع هناك وتحملت أسأل الله علينا منذ الإحوان قائمين عليها كل خير كبقية المؤسسات الخيروية تحملوا هذا الأمر فأعينوهم أعانكم الله فتسبوا الأجر في ذلك حتى بالدلالة ربوسية انسان يروي انسان هذه قرابته في حدث ذي له انا قدر الاستطاعه اتخذ من هذا الخوف استن الله اعننا من ضقم الاغراق من فقدنا منكم صالح الاطوال ولا الرمان انه نسال عن وافى الله مثل وارد من المال الذبي فظهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان اقيض الماء خلف من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وفي الحديث اتفشيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إنما خاطمة ضضعت من الني وضضعة الشيء كالشيء ولذلك في الحقيقة إذا سأل الوالد ولده مال فعلى الولد من مداجا وأن يعلم أن حق الوالد كذلك وأن الوالد أعز من المال وعليه أن يضحي من أجل والدي وعلى الوالد أيضا أن يتق الله القلب فلا يطلب إلا في حدود الحاجة ويطلب بالمعروف ولا يضيق على ابنه وإنما يكون ذلك على الوجه السمن الذي لا ضرر فيه ولا إضرار والله تعالى أسابق الله فضيلة الشيخ يقول السابق إذا استحال في الخمر خلا هل يجب عليه أن يعودها أسابق الله هذه المثلة قال بعض العلماء رحمه الله إن الخمر إذا استحال خلا وجب ردها وهذا تفصيل منذ الشافئية رحمه الله وطائف من أهل عمد من أصوبات أنها إذا تخللت أن هناك فرق بين أن تتخلل بنفسها وبين أن يخللها فإذا خللها فهذا حرام ولكن إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذ تكون قد انتقلت إلى مباح ومن هنا قال بأب العناء يجب عليه ربها لأنها انتقلت مباحا فيجب عليه الرجل وهذا المنهب قوي أن الخمر إذا تخللت بنفسها ثم أصلح تخلل وجد رجها لأنها انتقلت عن العين المباحة إلى العين المحضنة إلى العين المباحة بعض علماء يقول إن صاحب الخمر لا يجلس إذا تخللت عند الغاصب فإنها تكون ملكا للغاصب ولا تكون ملكا للمخصومين والأول وأوجه خاصة في التي ذكرها عن صلى الله عليه وسلم الخمر الظلمي بوجود اليد وثبوتها من جهة إذن الشرح للذنينين لشرب الخمر صلى الله عليه وسلم أساب الخنوض على فضيلة الشيخ في ثلاث ساغل أشكل علينا استنفذ تنفيذ الحدود بين المسلمين والكفار للأختلفة في كون الشيخ محترما عندهم أو غير محترم أساب الخنوض بالنسبة لتنفيذ الحد الذمي إذا دخل إذا كان في بلاد المسلمين ذهو مال المسلمين وعليهما على المسلمين فحينئذ إذا زنى يقام عليه الحد كما يقام على المسلمين والدليل على ذلك نفدت الطريحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اليهوديين الذين زنيا فإنهما لما زنيا أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله عز وجل وعلى هذا يفرق طبعا اذا ارتكب الذنب الحد نقص ان لا سام ترى يرتكبون الحد ولا نطلع على ذلك وساره المستقيم يرتكبون الحد ولا نطلع فاذا ارتكبوا الحد ولم نطلع فله صورتان الصوره الاولى يرتكب الحد ويقيم حدودا في ما بينه من هذا لا دخل لنا ما دخلنا من ترى الصوره الثانيه ان يقيم الحد أن يقع الخطأ بينه والذنب بينهم ثم يرفعوه الي فإن رفعوه إلينا هل نحكم بشريعتهم فهو شريعتنا الراجح ونحكم بشرع الله فأمر الله عز وجل بحكم فإن فاحكم بينهم فأمر الله عز وجل أن نحكم بينهم بحكم الله عز وجل الله جعل القرآن مهيمنا على الكتب وشرائع من في قدنا ناصفا لها فيجب إقامة حكم الله عز وجل فيه مدان أنهم ترافعوا إليهم أما لو أنهم أقاموا وقع الزنى منهم فماما من سنين أو شهداء الشهود من المسلمين عليهم تحين إذن مقيم عليهم شرع الله عز وجل ويعتبر انتهاك من جهارا يوجب إقامة حكم الله عز وجل بحكم الإسلام ولا خلال فينا من المسألة ولا خلال لكن في المسألة السادقة إذا وقع الحلقة بينهم وترافعوا إلينا هل يكون مخيرا أو لا هذه الخلال فيها مشهور بينهم العلم لآياتهم ناعدا مشهورا وإن جاءوا فتحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا في الأمر من التخير ما يقول يقولوا ذلك وبعض العلماء يقولون يقول هذا التخيير من شف والذين يقولون بالالتل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على اليهودين بالتوراة فإن نفسد ما في التوراة فكان من نفسد ولم قالوا دليل على ذلك أن نبيه صلى الله عليه وسلم ضئض الشهاد من أهل الكتاب الشهاد من أهل الكتاب لا تكبر شهادتهم إلا تكم الله عز و جدي quand même inaudible على أن آية الشهادة على رسية السفر وهي آية النائدة المشهورة قالوا حجناء على ذلك كونه عليه السلام يدعو بالشهود وينفتد عليه, عليه بحكم السراء وليس بحكم الشرق والصحيح أنه كان منفتدا بحكم الله ولكن شهادة من هنا من ذهب يعني في مدرس الإقامة هنا تعتبر منصوخة بصريحة القرآن ان الله سبحانه وتعالى أمر بالحكم بينهم منص على حكم شرع الله عز وجل فتكون ايه في جزء منطقه الايه وعلى هذا فانه يقوم عليه شرع الله عز وجل من هذا غير فاذا اثبت هذا القصير ما يقع في الشبه لأن مساله الخمر من جنس غير مساله انتهاء الشك فمساله الجنس حد موجب بالموجب ويصدر المقتضي لقيام في ولكن مساله الماليه مختلفه المساله المالية راجعه إلى سديد اليد وعدم ثبوتها والدني قد دعم الله له يدا القطر في خلاف المسلم فانت تتعامل مع من ادعى له ما عن من يدده هذا وجه خطي من هذه المساله وهذه امكنه ولا تعارض بحسب الله جيد من السبب والله تعالى ان كل الله كل ما بارك علنا بالخير